بسم الله الرحمن الرحيم اَلهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا باليقين ثم لا تسألن يومئذ عن